موقع رياض القرآن يقدم يقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الْمُسْتَقِيمِ إذا حبالهم وأعصيهم يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أن لا تسعد فأودس في نفسه خيفة. هلا! ولا تعلمن أينا cuanto وذلك جزاء.